بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته كتاب فُصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي, وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب فعمل فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتشعلون وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها, وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى, وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنيا بِنُجُومٍ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظٍ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا ان لا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فانا فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عناد فِي في الأرض بغير الحق وقالوا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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فاخذتهم فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُنْزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤوهَا شَهِدْ عَلَيْهِمْ سَوْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أن وَقَنَّاهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, وهو خلقكم أول مرة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وما testety تستترون A يشهد عليكم alelej إن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أردائكم فأصبحتم من الخاسرين فَأَنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَأَنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَرْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعدا لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 الذين قائلوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا فَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَالْفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوا نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا نزلاً من غفور رحيم ومن أَحْسَنُ قَوْلًا مِنَّمْ من دعا إِلَى اللَّهِ وعمل صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه, كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن أنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والماء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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياته نا لا يخفون علينا، أَفَمَن يُلْقَى فِنَارِ خَيْرٌ أَنْ أم مَن يَأْتِي آمن يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه رنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل لوصل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو وعقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته اعجمي وعربي قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقوي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنتها ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادينهم أين شركائهم؟ قالوا قَالُوا كما كَمَا من شهيد. شَهِيدٍ عنهم ما كانوا ويدعون قبل وضموا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن عذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته مسته ليقولن هذا لي وما وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنديقنهم من عذاب غليب وَإِذَا أَنْعَمْنَا وَلَا الْإِنسَانِ أَرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُرُوا دُعَاءٍ عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عهد الله ثم كفرتم به من أضل من من هو فيه ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَنْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لقاء رَبِّهِمْ